تقدم السلام في ان دليل العقل الذي هو مصدر من مصادر التشريع الاسلامي الذي هو دليل للفقي حتى يستنبط الحكم الشرعي دليل العقل على قسمين اما في المستقلات العقليه وقد انتهى البحث عنه واما في غير المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية يعني شنو يعني مقدمة عقلية ومقدمة اخرى شرعية المقدمة العقلية مثل قطع المسافة واجب عقلا المقدمة الشرعية شنو الحج واجب شرعا قطع المسافة للحج واجب أو عقلا واصل الحج واجب شرعا وبعدين يصل الى النتيجة هناك عدة بحوث في مباحث غير المستقلات العقلية يتطرق اليها المصنف واحدة بعد اخرى لاحظوا غير المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية يعني احدى المقدمات عقلية والاخرى شرعية البحث الأول والمسألة الأولى في هذا الباب مسألة الإجزاء مسألة الإجزاء يعني شنو يعني لو اتى بالامر الاضطراري هل يجزيه عن الأمر الاختياري أم لا المولى قال إذا أردت الصلاة فعليك بالوضوء عليك أن تتوضا صحيح هذا هو الامر الاختياري الامر الاضطراري شنو تيمم اذا لم تجد الماء فتيمم صحيح مثل الانسان اراد الصلاه فلم يجد الماء ماذا عليه عليه ان يتيمم تيمم اصل بكره حصل على الماء هل عليه أن يقضي صلاته بالوضوء أن يعيد صلاته بالوضوء أم يكفي الصلاة التي صلىها بالتيمم إذا عدنا روايه تقول بأن هذه الصلاة التي صلىها تكفي المسألة واضح لو كان الفقيه وهذه المسألة من دون رواية تبين أن الأمر الاضطراري مجز أم لا إذا عندنا روايات تبين ذلك ماكو مشكلة الفقير سأله المقلد قال سيدنا الجليل أنا صليت بالتيمم صليت متيمما ومن بعد ذلك حصلت على الماء إن وجدت الماء فهل أعيد صلاتي أم أكتفي بالصلاة التي صليتها بالتيمم هنا على الفقيه ان يراجع الادله اذا راجع ما لقى رواية تبين هذا الحكم فيأتي الى المسألة العقلية الكتاب ما موجود ايتي السنة لم تبكر فيها هذه المسألة الاجماع ماكو اجماع مثلا بقي العقل العقل الشيبي العقل يدل على ان الامتتال بالامر الاضطراري يجزي عن الامتتال شنو؟ بالامر الاختياري في المثال الارضي هم نفس الشيء وفرضه السلام عليكم ورحمة الله اذا المولى قال اريد الخبز الحار العبد اخذ يبحث عن الخبز الحار لم يجده جاء للمولى وقال ما وجدت الخبز الحار الا لما قام وقال اشتري الخبز البارد اشترى الخبز البارد اجا ودغى مثلا بعدين لقى الخبز الحار لازم يروح يشتري الخبز الحار ويجي لا اكتفي بما صار اكتفي بما صار اذا الامر الفراري اكلان يجزي عن الامر الاختياري ليش لأن المولى أراد أن يسهل على العام أراد أن يسهل على العام فأجاز له الانتفاع بالأمر الاضطراري إذا يريد يقول لازم تعيد هذه يصير تسهيل وتفعيل أعرفوش لا لاحظوا غير المستقلات العقلية غير المستقلات العقلية هذا هو العنوان العام يتضمن عدة مباحث المبحث الأول الاجزاء المبحث الثاني مقدمة الواجب وهكذا الإجزاء. الإجزاء هو المبحث الأول في باب غير المستقلات العقلية تعريفه يعني تعريفه الإجزاء الإجزاء هو الاتفاء يعني أن يكتفي العابد أن يكتفي المكلف بامتثال أمر امتثال أمر اكتبت تيمم لو امتثلت أمر التيمم يعني تيمم وصلت عن أمر عن أمر يعني عن أمر آخر الأمر الآخر شنو الوضوء الأمر الآخر شنو الوضوء ربما يكون التعريف مبهما على بعض على بعض الصلبة يعني سيوضح ذلك إيضاح التعريف يعني توضيح لهذا التعريف التكليف المطلوب من المكلف التكليف المطلوب من المكلف علاء الصلاة مثلا. الصلاة تكليف مطلوب من المكلف شنو هو الصلاة الوضوء لا بالتيميف بالوضوء هو امتثال الامر الاختياري الواقعي الامر الاختياري الواقعي شنو فتتبق الوضوء الامر الاختياري الاختياري في مقابل الاضطراري الواقعي في مقابل الظاهري الواقعي في مقابل شنو الظاهري والاتيان بالحكم الاولي الواقعي يعني على المكلف ان ياتي بالحكم الاولي الحكم الاولي في مقابل الحكم الثانوي الحكم الاولي هو الوضوء الحكم الثانوي شنو التيمو الواقعي الو... الواقعي قلنا في مقابل الظاهر يعني شنو الواقعي والظاهري على المكلف ان يصلي في ثوب طاهر طاهر واقعا يعني اذا ما يدري هذا الثوب طاهر ام نجس عليه ان يجري اطاله الطهاره ان شاء الله طاهر وصلى بعدها اتبين ان شنو ان التوبة كان نجسا هنا امتثل الامر الواقعي لا امتثل الامر الظاهري احسن الامر الظاهري اصالت الطهارة امتثلها وصلى بثوب لا يعلم بنجاسة الثوب لكن خالف الامر الواقعي الامر الواقعي يعني طهارة الثوب واقعاً تجزيه هذه الصلاة أم لا يعني إذا بعدين أرد بأن هذا السوق كان نجتان عليه أن يعيد صلاته أم لا هذا هو البحث المسمى ببحث الاجزاء إذن بحث الاجزاء في, في ناحيتين الناحية الأولى ما يرتبط بالأمر الاختياري والإخراري والناحيه الثانيه ما يرتبط بالامر الواقعي والظاهري تعطف شلون اكو فرق احيانا الامر دائر بين الامر الاختياري والاضطراري يعني شنو يعني الصلاه بالوضوء امر اختياري الصلاه بالتيمم امر اضطراري وكلاهما حكم واقعي احيانا لا يعني يدور الامر بين الامر الواقعي والامر الظاهري الامر الواقع يعني شنو؟ الصلاة في ثوب طاهر واقعا هذا هو الامر الواقعي الصلاة في ثوب طاهر ظاهرا يعني ربما في الواقع يكون نجس مثل ما لو صلى بإجراء أصالة الطهارة بإجراء قعدة الطهارة هذا صلاة هذه صلاة في ثوب طاهر بالأمر الواقعي لا بالأمر الظاهري بالأمر الظاهري إذن الإجزاء بحثه يكون في موردين قد يرتبط بالأمر الإضطراري حينما جاء به في مكان الأمر الاختياري وقد يرتبط بالأمر الظاهري لو امتثله في مكان الأمر الواقعي. انظروا إلى التعبير هو امتثال الأمر الاختياري اولا والواقعي ثانيا الأمر الاختياري يصير في مقابل الأمر الاضطراري كتبه. وهو في مقابل الأمر الاضطراري. يصير في مقابل الأمر الظاهري أحسنتم هذا تفصيل البيان لتوضيح العبارة حتى تعرفون أن الشيخ عبد الهادي الفضلي تعبيره دقيق يعني لما يقول امتثال الأمر الاختياري يقصد به شيء وعندما يضيف كلمة الواقعي ايضا يقصد لي شيء اخر والاتيان بالحكم الاولي اللي هو في مقابل الحكم الشنو الثانوي الحكم الاولي شنو هو الوبوء الثانوي شنو يصير التيمم الواقعي الواقعي ايضا في مقابل الظاهري زين وعندما يأتي من اللي يأتي المكلف بالفعل على وفته على وفته يعني وفق الامر الاختياري الواقعي اذا المكلف اتى بالامر الاختياري الواقعي يعني شنو يعني اذا صلى بالوضوء فقد امتثل اذا صلى بالوضوء امتثل واجي يصلي مره ثانيه بعد لا هذا ما في خلاف وعندما يأتي المكلف بالفعل على وسطه يعني على وسط الأمر الاختياري الواقعي يعد ممتثلا ممتثلا يعني شنو؟ يعني مطيعا للمولا ممتثلا يعني مطيعا للمولا يعني امتثلا أمر المولا ويسقط التكليف عن التكليف يسقط عن يعني الصلاة أدى الصلاة فقط تكليف الصلاة عنه هذا اذا كان الامر الاختياري الواقعي غير متعذر عليه اما اذا ماكو ماي حتى يصل شنون فعليه ان يتيمه وضحت الاجزاء في هذا القسم مو القسم الاول هذا اذا كان الامر الاختياري الواقعي الامر الاختياري الواقعي شنو الاصلاه بوضوء هذا اذا كان الامر الاختياري الواقعينا الصلاه بوضوء غير متعذر علي يعني ممكن للمكلف ان يصلي بالوضوء اما اذا تعذر شنو اولا لم يكن جاهلا به. به يعني بالامر الاختياري الواقعي إذا كان يعلم بأن هذا الثوب ثوب طاهر إذا كان يعلم بأن هذا الثوب ثوب طاهر أما إذا كان جاهلا بطهارة الثوب فطلى في الثوب ثم تبين من بعد ذلك نجاسة الثوب هنا ماذا يعمل لاحظوا شنال فاذا الأمر الاختياري إذا لم يكن متعذرا عليه يعني شمسنا من الوضوء او لم يكن جاهلا به يعني كان عالما بطهارة الثوب، اما اذا كان امتفال الامر الاختياري الواقعي، اي امتفال الامر الاختياري الواقعي، اي شنو كسبوه الوضوء متعذرا علي متعذرا علي يعني شنو يعني ليس بامكاني الوضوء ليش لعدم وجود الماء مثلا او لبرر الماء على جسمه كان جاهلا ده كان جاهلا ده بالنسبه الى الثوب الطاهر والنجس كان جاهلا بان هذا الثوب مثلا طاهر أم نجس وطلع وانتفل وفق الامر الاضرار وفق الامر للطوارئ شنو هو التيمم يا وفق وصف الامر الاضطراري يعني شنو يعني التيمم بل يعني بحث بحث ما درس انه طاهر او نجس لا لا هو شك في ان هذا الصوت طاهر ام نجس اذا يشك الانسان شنو يعمل يحكم للطهاره فحجب من الطهاره لاصاله الطهارة صلى بثوب النجس وبعدين تبين انه هذا نجس بني بني معتقدا بالطهرة ليش لأطالة الطهرة يعني اجا سأل الفقير سأل جنابكم قال انا ما ادري هذا الثوب نجس له طهرة كنه افتيتي قلت واذا ما تبريد من انه طهرة ونجس فاسكم بطهارة في الثوب صلى في الثوب المجلس. واقعا هو نجس واقعا ما يدري بعدين اتبين نجس مره مرة ثانية يومكم شيخنا انا صليت بهذا الثوب وبعدين اتبين انه نجس شا هذه يترتبط المسألة بمسألة الإجلاء حيث يصار إليك وامتثل وثق الأمر بالاضطرار يعني شنو التهيمك لا مو اضطرار يعني هذا ظاهر، ظاهري في مقابل الواقع اللي أولى الإساقه مو مطار يفلي بهذا التوب بإمكانه أن يبدل التوب مثلاً. او أو يعلي مثلا وامتثل المكلف يعني وفق الامر الاضطراري يعني صلى بالتيمم اكتبه صلى بالتيمم حيث يصار إلي إلي يعني إلى الاضطراري يعني إلى التيمم عند تعذر امتثال الامر الاختياري الامر الاختياري شنو؟ الوضوء لمن الوضوء ممكن الانسان يتيمم صحيح؟ وقوع المكلف في حرج من انفتاله احيانا اصلا مو ممكن احيانا ممكن لكن فيه حرج وفيه ضرر اصلا مو ممكن شلان ماء ما موجود الماء ما موجود لحجان يتوفل في الهواء هو ما شلون احيانا اصلا الامر الاختياري مو ممكن لعدم وجود الماء مثلا احيانا ممكن الماء موجود لكن في استعمال الماء حرج حرج يعني الشدة النفسية ضرر يعني الشدة الجسدية ضرر على الناس يسمى بالحرج الضرر على الجسد يسمى بشنو بالضرر يعني الحرج مثلا تقولوا اكو واحد عندما ماء صديقي اذا اريد اطلب من النماء هذا راح يمنه علي يطلب مني شيء ازياد هذا يسمى بالحرج اعرفتش اشتار الضرر يعني الطبيب منعني من ذلك هذا يسمى بالضرر اذا اما عند تعذر امتتال الامر الاختياري التعذر اشتار لعدم وجود الماء هذا يسمى بالتعذر يعني مو ممكن وقوع المثلث في حرج الحرج لنا الشده النفسيه من امتثاله من امتثاله يعني من امتثال الامر الاختياري يعني اذا يريد يتوفى يقع في الحرج شت التيمم هو الامر الاضطراري التيمم هو الامر الاضطراري حيث يؤتى به يعني بالتيمم عند تعذر الوضوء تعذر الوضوء لعدم وجود الماء فيه، التيمم الأمر الحراري. حيث يؤتى به يعني بالتيمم عند تعذر الوضوء يعني عند تعذر الوضوء الوضوء هو الأمر الاختياري. تعذر الوضوء يعني شنو؟ يعني لعدم وجود الماء مثلا وعدم القدرة على الاتيان به يعني بالوضوء لم يتمكن من ان يأتي بالوضوء ليش؟ لعدم وجود الماء او الوقوع في الحرج يعني في الشدة النفسية من امتثاله من امتثال الوضوء يعني اذا يريد يتوضع يقع في الحرج او انتو كتبوا في الضرر مو شرط يكون في الحرج ايضا في الضرر في الضرر يعني ما يرتبط بصحة الانسان وبجسم بجسم الانسان اذا يتوضع يتضرر يتمرر هذا ما يرتبط بالامر الاصراري اللي هو في مقابل الامر الاختياري يعني سيمه موضوع المثال الاخر شنو كان مثالنا؟ ثوب النجس والصلاة فيه هذا يسمى بالأمر الظاهري في مقابل الواقعي يعني شنو يعني ظاهرا هذا الثوب حكمنا بطهارته ظاهرا اما واقعا اتبين انه شنو هو نجس او امتثل وصف الأمر الظاهري الأمر الظاهري شنو هو كتبه الثوب الثوب الذي حكمنا بطهارته لكن الذي حكمنا بطهارته عند ان عند ان كل ان واحد يشوف طهارته ونجاسته نشكت ان كل شيء لك طاهر حتى تعرف النجس أو نشكت بعينه صحيح؟ أو حتى تعرف أنه نجس نشكت هذا يسمى بالأمر الظاهري فامتثل امتثل يعني اطاع يعني فلى امتثل يعني صلى وفق الأمر الظاهري يعني في هذا الثوب المشكوك اللي حكمنا بطهارته امتثل يعني صلى وفق الأمر الظاهري يعني شنو يعني في هذا الثوب اللي كان مشكوك وحكمنا بطهارته حيث يصار الى لا يعني الى الامر الظاهر متى يصار اليه؟ يعني متى نعتمد على الامر الظاهري؟ عند الجهل بالامر الواقعي ما ندري ان هذا الثوب واقعان شنو حكمه؟ ما ندري انه في الواقع نجس له طاهر فيصار يعني نذهب الى الامر الظاهري كالحكمة بطهاره الثوب عند عدم العلم بنجاسته ما ندري انه نجت واقعا فنحكم بشنو بطهارته بنجاسته راجع للثوب لقاعدة الطهارة قاعدة الطهارة هي قاعدة ستخية أجمع عليها الفقهاء التي تثبت هذه القاعدة طهارته طهارته يعني طهاره الثوب ظاهرا مواقعا تفوق الماء عندما نغسل به الثوب الثوب شي صير في الطاهر واقعا أما أصالة الطهارة عندما نجريها هذا مثل ما نغسل الثوب لا وإنما نحكم على الثوب بأنه طاهر ضاهرا أما في الواقع قد يكون نجس إذن التي تصد الطهارة ضاهرا إذا كانت الحالة هكذا اذا كان الحال هكذا هكذا يعني شنو يعني امتثلنا وفق الامر الاضطراري او وفق الامر الظاهري وامتثل المكلف ويفس وامتثل المكلف وامتثل هذا تفسير لهكذا اذا كان الحال هكذا يعني شنو يعني امتذل المكلف وفق الأمر الاضطراري اتبو صلى بتيمه الأمر الاضطراري هو في مقابل الأمر الاختياري تيمه في مقابل الوضوء اه وفق الأمر الظاهري وفق الأمر الظاهري يعني شنو؟ الصلاة في الثوب احسن الصلاة في الثوب اللي هو نجس واقعا لكن كان مشكوك فأجرى أصالة الضهارة صلاه في المشكوك يعني فهل يكفيه يعني بعدين حصل الماي لازم يتوضا ويعيد صلاته هذا بالنسبه لامر شنو اللي بعدين اختام ان هذا الثوب نجح هل لازم يعيد صلاته فهل يكفيه ويجزيه يكفيه الضمير يرجع للمكلف يعني فهل يكفي المكلفات وهل يجزي المكلفات شنو امتثال الامر الاختراري كتبه التيمم عن الامر الاختياري كتبه الوضوء عند القدرة عليه يعني على الوضوء عليه ضمير يرجع للاختياري الضمير راجع للإختيار اللي هو شنو الوضوء فيما بعد إذا بعدين اتبكر من الوضوء حصل الماء وهل يشفيه الضمير وين يرجع للمكلف يجفيه يعني يشفي المكلفة ويجزيه أو يجزيه يعني يجزي المكلفة أو يجزي المكلفة امتثال الأمر الظاهري الأمر الظاهري السوء سوق المشكوك عن الامر الواقعي الامر الواقع يعني السوق الظاهر واقعا عند العلم به فيما بعد علم به عن بالحكم الواقعي عند العلم به يعني بالحكم الواقع اذا فيما بعد علم بالحكم الواقع يعني عرف ان هذا السوق نجس هل يجزي ما صلى كان عليه الاعاده وخلف الاصوليون في ذلك فقالوا الامر الاضطراري يجزي ويجزي ولكن الامر الظاهري لا يجزي ولا يجزي يعني شو؟ الامر الاضطراري ان يتيمم اذا تيمم بعدين حصل الماء ما يحتاج يقضي صلاته و صلاته لان المولى اراد ان يسهل عليه ما الأمر, الامر الظاهري يعني ما كان يعرف الحكم الشرعي الان عرف الحكم الشرعي فعليه يعني يعيز لاحظوا اججاء الاصطراري اتفق العلماء العلماء يعني علماء الوصول بل. الوقت الى مدخلية لوجود الروايات وإلا اذا ما كان عندنا روايات ربما الوقت ما كان الى لاحظوا اتفق العلماء على ان الاتيان بالفعل اتيان بالفعل الصلاه الصلاة الفعل كتب الصلاة وفق الامر الاضطراري تتبتها يمت عند تعذر الاتيان بالفعل عن الصلاة وفق الامر الاختياري يعني شنو؟ الوضوء احسن شيء او وقوع المكلف في حرج من من يعني من الاختياري يعني من الوضوء او وقوع المكلف في حرج من يعني من الامر الاختياري اللي هو الوضوء موجز موجز يعني شنو؟ يعني الامر الاضطراري مجزي يعني يكفي مجزي ان هذا التيمم كافي ويكتفى به به يعني بشنو بالامر الاضطراري به يعني بالامر الاضطراري اللي هو التيمم عن انتظار الامر الواقعي الاول الامر الواقعي الاول شنو الوضوء الامر الواقعي الاولي الوضوء الواقعي في مقابل في مقابل الظاهر الاولي في مقابل الثانوي اداء او قضاء اداء يعني في نفس الوقت اذا كان الوقت باقي يعني قضاء يعني بعد خروج الوقت اداء يعني اذا كان الوقت باقيا يعني شنو لو كان الوقت باقيا يعني هو صلى بتيمم بعدين حصل على الماي والوقت باقن هنا حسب القاعده الاوليه صلاه روتتك لكن عندنا روايه لازم في الواقع. الواقع لا جميع الوقت وخارج الوقت لا يعيد ونحن قلنا مساله الاجزاء وما اشلاء اذا لم تكن هناك روايه خاصه الدور يأتي للعام اما اذا اكو روايه فنحن نمشي حسب ما تدل عليه الروايه هدى شلون؟ يعني ما يحتاج تعيش في الاجزاء فيما لو, تكن فيما لو لم تكن هناك رواية تقول بعلم لي قاك اداءان أداءً يعني شنو قلنا في داخل الوقت غضاء يعني خارج الوقت عند القدرة علي علي يعني على الوضوء علي يعني على الوضوء اللي هو الامر اختياري. عليه يعني على الامر الاختياري اللي هو الوضوء وذلك ليش لان الاحكام الاضراريه لاحظوا وذلك لان الاحكام الاضراريه الاحكام الاضراريه تتيمم انما شرعت يعني جعلها الشارع شرعت يعني جعلها الشارع للتخفيف والتوسع على المكلفين تخفيفا على المكلف وتوسعة على المكلف، أذن؟ في تحصيل مصالح التكاليف الواقعية الاوليه حتى المكلف يحصل على المصالح التي هي موجودة في التكاليف الواقعية الاوليه تسمى الوضوء. في التكاليف الواقعية الأولية شنو؟ الوضوء. حتى المكلف يحصل على نفس المصلحة، على نفس التواف. الله سهل عليه وقال تيمم حتى يحصل المصالح المصالح كتبه الثواب التواب الموجود في التكاليف الواقعية الاوليان في الصلاة بالوضوء الله عز وجل اجاز له ان يصلي بالتيمم حيث قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرة سورة البقرة الآية 188. جئ. وليس من التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانياً بامتثال الأمر الاختياري بامتثال الأمر الاختياري يعني بالصلاة مع الوبو الأمر الاختياري يعني الصلاة مع الوبو سواء أداءً أداءً يعني في نفس الوقت إذا كان الوقت باقياً. خضاء يعني شنو يعني إذا خرج الوقت هذا بالنسبة إلى الأمر الاضطراري والاختياري إذن ما هو رأي العلماء أن الأمر الاضطراري يجزي أما بالنسبة إلى الأمر الظاهري والأمر الواقعي إن شاء الله بكرة صلى الله على محمد وآله الطاهري